وهل هناك أمور يستحب للإنسان فعلها إذا أراد أن يدخل مكة المكرمة أو البيت الحرام يستحب لدخول مكة أمور منها الاغتسال ومنها المبيت بذيطها في جهة الزاهر ومنها أن يدخلها من الثنية العليا ومنها أن يبادر إلى البيت بعد الاطمئنان على أمتعته ويدخل من باب السلام ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ومنها إذا رفع نظره إلى البيت دعا وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ومنها أن يقصد إلى الحجر الأسود ويقبله بدون صوت فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده ومنها أن يقف بحذائه ويشرع في الطواف هذا ولا يصلي عند دخول المسجد تحية المسجد فإن تحيته هي الطواف إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة قائمة فيصليها مع الإمام والله أعلم